اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم ا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهدك السكر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا رافع البلوى يا من يعلم عدد م س ا م ي لل الجبال وعدد م ك ا ن البحار يا من لا تواري منه س م ا سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في معرق ولا بحر ما في قعره يا من يعلم السر و أ خ ف ا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مطاليد الأمور يا من يقول للشيخ فيكون يا من يسبح ا ل وحد بحمد والملائكه ف ي ف ت والملائكه فيفته إ ل ه ن ا و س ي د ن ا وخالقنا مجتمعنا في بيتك هذا الا رجاء مغفرتك ط ل ب ا ل ر ض ا ك و َ ع ف و ك إ ل ه ن ا ا ع ت ر ف ن ا ب ذ ُ ن و ب ن ا و َ أ َ ر َ ن ا ب خ ط ا ي ا ن ا إ ل ه ن ا ه َ ؤ ل ا ء ع ب ا د ك م ن ْ ه ُ م ا ل م ق َ ص ّ ر و ن و م ن ْ ه م ا ل م ُ ذ ن ب و ن و َ إ ن َ ه ُ م ا ل م ف ر ط و ن و م ن ْ ه ُ م ا ل ص ا ل ح و ن ا ل ل ه يا من هو غني عن تأديبها يا من هو ارحم بنا من أ م ه ا ت ن ا يا من لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين الله في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين مننا المحسنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا و ا ل م َ و ت ر ا ح َ ة ٌ ل ن ا مِنْ ك ُ ل ش َ ر ا ل ل َ ه ُ م إ ِ ن ا ن َ س أ ل ك َ ف ِ ع ل َ ا ل خ َ ي ر ا ت و َ ت َ ر ْ ا ل ْ ك ر ا ت و َ ح ب ّ ا ل م س ا ك ي ن و َ إ ذ ا أ ر د ت ب ع ب ا د ك َ فِتْنَةً ف َ ا ق ب ض ن ا إ ل ي ك غ َ ي ْ ر م َ ف ت و ن ي ن ا ل ل َ ه ُ م َ ا ه د ِ ن َ ا ل أ ح س َ ن ِ ا ل أ خ ْ ل ا ق ل ا ي َ ه د ي ل أ ح س َ ن ه ا إ ل ا أ ن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا س ي ه ا إلا أ ن اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي وَصبًا ح ل ا ل ا ن ك ت ف ي اللههُ إنكعَفون تتحبُ العفْوفافعَ اللههُ إنكعَفون تتحب العفو وفعافُعَ وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من م الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم خص منهم ه يا ذا الجداد الجلال والاكرام out there. شد اللهم ول عليهم خيارهم وكفهم شرارهم اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين آمنة ب أ م ن ه شامخة ب إ ي م ا ن ا ل ل ه م وفق علماءها وقادتها إلى كل خير وجنبهم كل شر ه ي ن لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين إلهنا إلهنا إلهنا إنك سبحانك تتنزل في كل ليلة نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من د ا ع فأستجيب له